محمد رسول الله محمد الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ سِيمَاهُمْ فِي ذَلِكَ مثلهم فِي التوراة ذلك مثلهم في الابخاء ومثلهم في ال انجيل كزرع اخرج شطئه فاذره ومثلهم في ال فآجره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجب الزرع فآجره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزرع يعجب الزرع ليغيظ به ملوك الكفار يعجب الزرع ليغيظ به الكفار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 آمنوا تقدموا الذينَ آممَن لا تُ خَّم بَن يدَ اللههِ وَرسول َ الذيينَ آمنول تُ قَّ بَين يد اللهِ وَرسول وَاتكُ الله وَاتكُ الله إِ اللهه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين ي اصواتهم عند رسول الله اولئك ان الذين يرفعون اصواتهم عند رسول الله أولئك, اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم تقوا لهم مغفرة وأجر عظيم لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعتبرون